وَأَحْسَنُ خَلْقِ اللَّهِ خُلْقًا وَخِلْقَةً وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ عِندَ النَّوَائِبِ وَأَجْوَدُ خَلْقِ اللَّهِ صَدْرًا وَنَائِلًا وَأَبْسَطُهُمْ كَفًّا على كل طالب سن خلق الله خلقا وخلقة وانفعهم للناس عند النعاي وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفاً على كل طالبين وأعظم حر للمعالي نهوضه إلى المجد سامين للعظائم خاطبين ترى أشجع الفرسان لذا بظهري إذا حمر بأس في بئس المواجبي وأحسن خلق الله من طن وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرًا نائلاً وأبسطهم كفا على كل طالبي وآذاه قوم من سفاهة عقلهم ولم يذهبوا من دينه بمذاهب فما زال يدعو ربه لوداهم وإن كان قد قاس أشد المتاعب وما زال يعفو قادرا عن مسيئهم كما كان منه عند جبذة جذبه